واقفين على ايه? ها? هي يعني كلمة ايه? ويسنن امام التخفيف? ها? فين? ده البحث ده زي بتاعك ولا غيره? نفس الموضوع. ومش تتفقوا يعني اللي يعمل هنا ما يعملش هنا وكلكم تعملوا حاجة واحدة بيقول للمأموم أربعة أحوال مع إيماني واحد إن كان في كبيرة الإحرام السبق يعني السبق إن كان في تكبيرة الأحرام لم تنعقد صلاته عند الحنابلة والملكية والشفعية معقول يعني حتى, حتى تكبيرة الأحرام والأحناف سهلوا فيها الأحناف مسهلين في السبق بس ما كنتش متصور إن حتى يسبق الإمام يعني يكبر قبل الإمام ايوه بس يعني كل ما يسبقه غريبه شوي يعني يقعدوا يدخل في الصلاه وان الامام يدخل على مهله بعد كده بقى فيها خاصه ان يكون جميعها بعد تكبيره الامام حيث انها عنوان ابتداء به وسواء كان ذلك عمدا او سهوا تبقى تنقض ممرة اتنين ان كان في التسليم طيب مش تكتب بقى يعني مذهب الاحناف اي ولا لم تنعقد عند دول وبعدين ما تقولش بمذهب التاني ان كان في التسليم بطلت صلاته ان كان عمدا بلا عذر من جاهل او نسيان او غلباتي حدث وهذا عند الحنابله وهو مذهب الشفعي وإن كان سهواً لمعيده بعده وإلا بقلته في التسليم إن كان عنده عذر يجزل فرقة الإيمان مش كده في أي وقت فلو سلم قبله بعذر خلاص ماشي الحال وبيفرقه حتى لو في أي موضع إنما ملوش عذر لا يجوز له المفرد طب نيسي وسلم يبقى دا لغا افتكر الإمام سلم مسلا راح مسلم ويتتضح أن الإمام قاعد لسه يبقى دا لغا فينتظر في تسليم الإمام ويسلم هو بتحصل زمان الواحد يبقى قاعد طبعا على ما يوصل للتشاكد ترويح مثلا ولا حاجة بيكون خلاص في ساعات الواحد ينام ويحلم ان الامام سلم فيقوم مسلم ويسلم الى الناس كلها قاعدة مصنمة قال هم دي ليه واني يفاجأ ان, إن ليه؟ الامام بسه مسلم في امه وقاعد تاني وقت غرض ثابت قدامه ويستم الامام يسلم ويسلم تاني طيب، كان في غير ذلك أما الأركان فهذا على ثلاثة أقسام سبق إلى الركب بأن يشرع في فعله قبل شروع الإمام كأن يركع قبل إمامه يبقى أولاً إن كان عليماً عامدا يحرم السبق وفي بطلان صلاته قولاً واحد تبطل صلاته وهذا عند الظاهرية والواية عن أحمد وبه قال الشيخ السعدي أستدل بحديث أبي هريرة مرفوعا رضي الله عنه أما يخشأ أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار اتفق عليه واحد اختار حاجة ويقولها قبل المشورة يبقى يخاف ان ربنا يحول راسه راس حمار مش كده المشوره اهم ولا الامام قياسه لو ها أدب. ولأنه فعل محظورا في الصلاة وفعل, وفعل المحظور عمدا في العبادة يبتلها قال الشيخ الطيار أن قال أن ولأن أن هذا الرأي هو الأقرب طيب لا تبطل صلاة وعليه الرجوع اللي به مع الامام يعني انا رايي الله اعلم انه ان افضل في فيما ينقل معنى القول لا القول اما ان نقل القول فلا بد يبتدئ بان معنى ايه ذكر. لان هنا مش المقصود انه قال هذا اللفظ يعني انما قال بهذا المعنى يعني الامام احمد يسأل عن شيء فيقول لا يعجبني فانا قال الامام احمد انه حرارة فالمعنى كلامه يعني انه هو مقالش كده لا اناه ولا اناه ولا قال اي حاجة من قال لا يعجبني وفيها برضو خلاف طيب نرجع تاني يبقى اول حاجة انه يتعمد السبق ده حرام عندهم ولكن يبطل ولا لا القول الاول ان يبطل القول التاني لا تبطل صلاته وعليه الرجوع ليأتي به مع الامام فإن لم يرجع حتى أدركه فيه الإمام عمدا عالما بطلت وهذا وفقا من جمهور وعلله بأنه اجتمع معه في الركن فصحت صلاته كما لو رفع معه ابتداء ولا بس. هنا قالوا لا نعم يعني صباح الا الركن سبق بالركن ايوه ينتقل ركعه قبليه طيب يعني ركوع يعني ركوع الجمل يعني, خ... يعني بحركتين ركعوا قام والامام لسه ما طيب سبق بالركوع بان ياتي به قبل امامه كان يركع ويرفع قبل ركوع امامه ابن المذهب يفرق بين الركوع وغيره يفرق بين الركوع وغيره الركوع بس هو اللي إيه؟ يحصل ايه ان كان ركوعا بطلت ان كان عليما عمدا لانه سبقه بمعظم الركعة كما ان الركوع تدرك به الركعة وتفوت اذا فات فليس كغيره وان كان جاهلا او ناسيا بطلت الركعة وعليه اعادتها ان لم يأتي بذلك مع الامام تصحي صلاتهما للعذر طيب ها مش وعليه اعاده ركعه بس طيب امكان غير الركوع فك السبق الى الرجل. المزاهب سبق بركنين فأكثر إن كان عالما عمدا لطل الصوت مطلقا سواء كان بهما ركوعا أو غير طيب إن كان جاهلا أو ناسيا بطلت تلك الركعة عليه قضاؤها إلى أن يأتي بما سبق به مع الإيمان وتصح صلاتهما للعوذرين يعني عليه قضائها الا من ياتي بما سبق به مع الامام يعني يرجع ويجيبه ثاني مع الامام يبقى يعتبر لغوه يعني م? سواء كان به مروقعه او غيره ركنين كان جاهل او ساهي يرجع بقى ويجيبهم مع الامام ان ما يرجعش معلما معلما طبط وان لم ياتي به يعني ان لم يرجع او به مع الايمان جاهلا او ناسيا طبط لو بقى السابق بالركوع السابق بالركوع الرجع عندهم تبطل الصلاة تبطل الصلاة كلها وفي رواية تانية تبطل ركع في رواية تصح تصح تصح الشيخ العثيمين تعليقا على أقسام السابق السابقة كلها ان تعمده في جميع أقسامه حراماً ومن ناحية بطلان السلاف الصحيح أنه متى سبق إمامه علما ذاكرا فصلاته باطلة بكل أقسام السبق وإن كان جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة إلا أن يزول عذره قبل أن يدركه الإمام فإنه يلزمه ضجوع ليأتي بما سبق فيه بعد إمامه فان لم يفعل عليه من ذاكر البطل الصلاه والا فلا لو ادركه الامام زال عذره ولكن ايه الامام ادركه يعمل ايه يبقى الركعه قالش بقى تبطل ولا ما تبطلش الا ان يزول عذره قبل ان يدركه الامام الحاله دي فانه يلزمه الرجوع الى بما سبق فيه بعد اما طيب ام زال عذره بعد ادراك الامام ليه الراحه يبا كل ده في السبق وعدين الموافقة والمتابعة والتخلف أو التخلف ده عندنا كتير طبق الثاني الموافقة إن كان في تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته إن كان في التسليم فالمذهب على كراهة ذلك أما إذا كانت أو أولى بعد الأولى أما إذا كانت أولى بعد الأولى والثانية بعد الثانية الأولى بعد الأولى طبعا بتكتب غلط لي يعني فق وبعتهولي وكتبه غلط ده معناه إيه من إن أنت إيه شوفوا له ألفاظ كده تليق بيه وباي متأخر ومشتريا بدرس امتى عما اذا كانت الاولى بعد الاولى والثمية بعد السماء فلا بأس ولكن الافضل ان يكون بعد التسليم وقال بعض الاصحاب ببطلان الصلاة بموافقة التسليم نعم لثلاثة ان كان في الاقوال فلا يضر ان كان في الافعال فيكره يعني الافعال غير, غير ايه غير التكبير والسلام لقوله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم ايه تاكيد ده ولا صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم يعني يسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم يعني يسلم يسلم كتير صلى الله عليه وسلم إن ربنا يسلم عليه كتير هنعفيك من تهزيقه الشيتيمة في الهاية عشان حصل يعني ما يوافق الهوى ولكن الهوى يكون محمودا إذا وافق الشر مش كده حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صلى الله عليه وسلم فوافق هوا عندنا لقوله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم وزاده تسليم وتشريفا لديه منما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبره ولا تكبره حتى يكبر وإذا ركع فاركعه ولا تركعه حتى يركع الثالث المتابعة وهي السنة بأن يشعر المأمو في أفعال الصلاة بأن شعر إماميه بالركن بلا تقيف الربع التخلف المذهب على أن على انه كالسابق فان تخلف الماموم عن الامام بركن بلا عذر فكالسابق به وان كان له يفعله ويل ويل ويل ويلحقه يلحق به يعني يلحق به مش يلحقه ها ويلحق به وجوبا لأنه أمكنه استدركه من غير محذوب وإن يفعل ما فاته مع إمامه ويلحقه لعدم تمكنه من ذلك فلا تصح الركعة وتكون لاغية هذا كلام بلد كده وإن تخلف عنه بركعة فأكثر لعذر بابعه وقضى بعد سلامه ركعة كم له لا يعني لو تخلف عنه ابتلت أربعة خمس حركات يسعى وراه انما لو الركعه كلها راحت طب طول الركعه اه ركعه كامله يعني يسعى وراه متاخر بثلاث اركان مقصوده كانت طويله إن زاد عن ثلاثة أركان طويلة تلغوا الرجل وما عندهم طبعا غير المقصود يكون قصيرا وهو الوقوف بعد فكوع والقعود بعد السجد الأول وإن تخلف بركنين لعذر وأني نفوت الركعة الثانية أتى بما تركه وتبعه وإن لم يأمن فوت الثانية تبعه ولغت ركعته والتي تليها عوضها فيبني عليها حق تخط فصلة بقى قبل والتي تليها لأن كده لغت ركعته والتي تليها من باب التنكيل بي يعني حق تخط فصلة تقول والتي تليها عوضا وان كان لغير عذر بطلت صلاته يقول الشيخ العثيمين في الشرح الممتع التخلف نوعان الحقيقه هو اكثر من نوع تخلف طيب كان لعذر كغفله او نوم فانه يأتي بما تخلف عنه ويتابع إمامه لو كان ركنا أو ركنين إلا أن يصل الإمام إلى الموضع الذي هو فيه يبقى كلمة ركن أو ركنين دي بشعة أو ركنين ثلاثة سبعة فرأيتش بقى لأنه ولو كان أي عدد يعني بيقول ركن أو ركنين كده يبقى تخصيص الركن والركنين إلا أن يصل الإمام إلى الموضع الذي هو فيه فإنه يتابع الإمام ولا يأتي بما تقلف عنه بل يأتي بركعة وإن علم بتخلفه قبل أن يصل الإمام إلى مكانه فإنه يقضيه ويتابع إمامه إيه ده؟ يقضيه يعني إيه؟ يعني يسعى وراء الإمام القضاء دائما يعني يوهم كده أن يستنى لما الصدى تقلص لا يأتي به فإنه يأتي به ويسعى وراء الإمام من حد ما يلحق إن كان لغير عذب فإن أدرك الإمام وهو في الركم فصدته صحيحة لكنه خالف سنة المتابعة يعني أدرك الإمام وهو في الركم ده متخلف عنه طب فين التخلف؟ مفيش تخلف كده تأخر شوية هذا اللي يسمى متخلفا إنما يسمى متأخرا أما التخلف يحصل بأنقام الإمام وهو لما يركع ده تخلف وده ما يضروش يركع بقى وي إنما لو نزل الإمام للسجود ده بقى اللي فيه المشكلة وإن أردت أدرك الإمام بعد أن فرغ من الركن فصلته غير صحيحة وسواء كان الركن ركوعا أو غيرا وهذا لا نقول به لو قام الإمام من الركوع لا تبتل صلاة المأمون إنما لو نازل لو هو إلى السجود طب طلسات المأمور حيث لا عذر وأظن هذا نص عليه الموفق في المغني والله وعد المسألة الأخيرة إنه تأخر في الحالة دي تأخر بركم واحد لأن القوع الإمامة هدى الطبيعي إنه يركع بليه فهنا ما تخلفش تأخر شوي لو الإمام قام فحين إذن تخلف والتخلف برقني واحد ما يقتلش طيب نيجي بقى ويسن للإمام التخفيف مع الاعتمام روض المربع يسن الإمام التخفيف مع الاعتمام لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صل أحدكم من الناس فليخفف مع الائتمام يعني إيه؟ يعني إن كان له مأموم ولكن طبعا ما يبقاش لها معنى لأنه قال ويسن للإمام لا يكونوا إماما حتى يكون له مأمومين مش كده؟ مأمومون ها؟ الاتمام مع الاتمام ويصنع امام التخفيف مع الاتمام يشير الى قوله صلى الله عليه وسلم الى مش الى قوله الى ما روي عنه كان اخفى الناس صلاة في تمام لقوله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم بالناس فليخفف وطبعا فيها زيادة مش موجودة هنا فإن فيهم السقيم والضعيف وذا الحاجة وإذا صل المفسي فليطول ما شاء الحديث ده متفق على صحيحه والله أعلم رواه الجماعة من حديث أبي هرير وفيه أن الحاجة من أمور الدنيا عذر في تخفيف الصلاة وفي الصحيح من حديث ابن أبي مسعود رضي الله عنه أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة وذلك لما قال له رجل لا لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا يتأخر يعني إيه بيطول أوفة ما يتأخر أو ما يروحش أو حاجة زي كده وفي الصحين أيضا عن أنس رضي الله عنه أنه كان يكملها وفي رواية لهما ما صليت حلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن عمر كان يأمر بالتخفيف ويأمنا بالصافات فات فالذي فعله هو الذي أمر به دي ألفاظ ابن القيم طب بس ما نقلهاش عنه كان حقه آله وقال الحافظ من سلق طريق النبي صلى الله عليه وسلم في الإجاز والإتمام لا يشتكى منه تطويل وتقدم صفة صلاته صلى الله عليه وسلم فالتخفيف المأمور به أمر نسبي يرجع إلى ما فعله صلى الله عليه وسلم ووظب عليه وأمر به لا إلى شهوة المأمومين فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمرهم بأمر ثم يخالفه صلى الله عليه وسلم <تصفيق> نعم ومع فاشل وقدر الضغط في التخفيف هو أصلا حال المعبولين يعني هو ما يمس يعني السحابة والله عليه كان يمثل مثل التخفيف يعطينه أنه الصفات ممكن دلوقتي التخفيف يعطينه أنه يقرب يعني ليه شوية أراء كده في الكلام ده أنا أقول هل تشوفوا بقى صحة ولا أو غلط أول حاجة إنه الكمال والتمام إنه يفعل الكمال والكمال له إيه أدنى وأعلى فإذا كان يناسب حال المأمومين أعلى الكمال فعله وأبنى الكمال فعله إيه الكمال؟ الكمال هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر به فإذا كان أحيانا مثلا يصلب ثلاث تسبحات يصلب ثلاث تسبحات فيه حال ان الناس مستعجلة جدا يبقى ده كمال ده الكمالة وده التمام كده يبقى انما لو عمل تسبيحة واحدة او اثنين يبقى هنا لم يتم وبعدين اذا كان يعني الناس تتحمل اكتر من كده يزود على قد الناس يبقى بين التمامينين الكمال الأدماء أو الكمال الأعلى إن زاد عن ذلك فهو نقص في المعنى لأن يؤدي لزهقان الناس والناس تبقى يبقى هنا الصلاة تنقص بنا نقول إيه بنا نقول كمان والله أعلم كان أخف الناس صلاة في تمام دي فيها نظر شويه فالظاهر والله أعلم أنه كان يعني خفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لأنك تحب الصلاة خلف لأنه كامل الخشوع والفصاحة والإبانة والحسن فما تزهقش من الصلاة أنت بتبقى أيه نفسك ما تخلصش الصلاة مش كده احنا بيصلي ورا الشخرضة لما يكون خشعة شوية بيبقى الواحد عاوز يعني الصلاة ما, ي... ما, ي... ما, ي... ما, ما تخلص فما بلق بقى ما يصلي ورا النبي صلى الله عليه وسلم فأظم والله أعلم وما ليش يعني ما, ما ذكرتش الكلام ده من حتة انه ده سبب خفة صلاته في تمام ما كانش بينقص منها ركنا ولا شيء والا التمام هنا معناه مش واضح ايه التمام يعني؟ التمام اللي هو ايه يعني من قرش مثلا يعني مش شايف لها وجه غير كده يعني وطبعا ده مش متوقع على كل حال ينبغي على الإمام أن يتردد بين السنن على حسب حال المأمومية فإذا كان ينسبهم الستين آية في الصبح يصلي بستين ينسبهم أكتر يصلي بسبعين أكتر بتمانين لحد ما يوصل لمية مو يزودش عن كده إلا لو خد ناس في معسكر مثلا أو حتة مقفولة أو في سجر محدش هيخش عليهم ابدا في الصحرة وحتى مقطوعة وقالوا له العايزين مطول نقرأ بشورة كذا موافقين يا جماعة موافقين يطول ما انه كان منفرد خلاص انه لو المسجد هيدخلوا حد يبقى اللي بدأ بيهم الصلاة موافقين ما يضمنش اللي جاي من ايه يعني هم موافقين على تربيته ليه هو مربي ليهم وهم وفقين على التربية دي يعني هم جايين يتربوا عنده فبيختار لهم ما يناسبهم وهم عارفين كده يعني مش واحد مثلا يعني أنا متربي ولكن هم يوقف في الشارع مستنيني مثلا ولا زوجتي في العربية ولا بتاعي بقى مش وقته يعني ده مش وقته يبقى الظروف مناسبة هو يعرف انهم وفقين يعني زي ما يكون في رحلة في المؤسكة فتاعة يعني هيروح فين موروش حاجة غير جوين غيره وبعدين طبعا يفهمهم بقى الحكم انه اللي بطن واجعاه اللي مثلا جاله مغس اللي عنده مشكلة اللي يعني المفارقة جائزة حين ايزة انطرق عليه يعني ما يدفعه للخروض يخرج مش يسيبهم ملطعين يعني وجه مخالف الدال اللي قلناه اللي مش واضح عندي مش احنا قلنا كلام دلوقتي انه لا مش يبس اولا مش على هارة البقرة طيب وانه ده محمول على ايه اولا ده فيه نظر فيه نظر ان يقرأ بالبقرة في الفرائض ده فيه نظر اه, آه الله عليه وسلم يعني ما حدش سيدنا معاذ لم يوافق النبي صلى الله عليه وسلم كانت يعني البدايه المقدمه الاولانيه دي مش موافق هو ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عليه في البدايه الاول دول اللي خلهم يوافق يعني النبي ما قرأش هو راح صلى بالبقره ما هو بيقول كنت أقرأ باللي يقرأ بي أو حاجة زي كده فيعني في استدلوا بيه انه كان النبي بيصلي بالبقر صلى الله عليه وسلم وده فيه نظر شوي دي حاجة الحاجة التانية ان كان سيدنا معاذ بيخلص الصلاة مع النبي وانه يروح يبتدئ الصلاة بالناس وده طبعا يبقى فيه مشقة أكتر بكتير الحاجة التالتة انما النبي يصلي صلى الله عليه وسلم غير المحد غيره يصلي ممكن النبي يصلي يبقى خفيف الناس إنما لو حد غيره يبقى تقيل على إنه سورة البقرة يعني مهما كان قارئ وصوته بميل والناس إنما يعني النبي حاجة صلى الله عليه وسلم وغيره طبعا مختلف بالأمر فطبعا في اختلافات كتيرة يقتصر على أدنى الكمال من التسبيح وسائل أجزاء الصلاة إلا أن يؤثر المأموم التطويل وعددهم ينحصر وهو عام في كل الصلوات مع أنه سبق أنه يستحب أن يقرأ في الفجر بطوال المفصل. نعم طيب هنا بيقول أدنى الكمال يعني يقتصر عليه انعلم من حال الناس أن التطويل مناسب يطول شوية وطبعا دلوقتي في الغالب تلت تسبحات مش مناسب لأحوال الناس إنما الأطول من كده هو الأنسب إنما ساعات تروح مثلا الأغياف بيبقوا نظامك سبريس كده وبتاع ساعات أماكن معينة إنما في القاهرة ومساجدها ما فيش الكلام ده فيش ثلاث تسبحات ولا الكلام ده الناس معتادة على أطول من كده وطبعا حال غير حال يعني الناس حرانة وعرفانة وبردانة أو يعني في حاجة مستعجلة أو في مشكلة برة أو سفر يعني يخفف طبعا ثلاثة كفاية النمو في الأحوال العادية عشر تسبحات ما هي يعني حاجة طويلة أو حاجة الله لأن يؤثروا المأمومة التطويلة وعددهم ينحصر يعني الناس محصورين يعني المسجد غير مطروق لا يطرأ غيرهم فإن آثروا كلهم استحبا لزوال علية الكراها وهي التنفير ومقتضى الأمر بالتخفيف وقال الحجاوي إن كان الجمع قليلاً يبقى فإن كان كثيرا لم يخلو ممن له عذر أو لم يمكن أن يجيء من يتصف بأحدها وقال لي عمري إنما تناطب الغالب لا بالصورة النادرة فإن التخفيف مطلقا كما شرع القصر وقال ابن عبدالبر التخفيف للأمر طبعا الصورة النادرة من محصورين ويأمن مجيء الجائي ويكون كلهم راضين بالتطويل محدش منهم ليه عذر يعني دي صورة نادرة جدا فعايز يخليها التخفيف مطلقا وده طبعا غير موافق عليه لا التخفيف غالبا إنما في الأحوال الخاصة إن كان ده ينسبهم يطور الناس في مكان عشان تتعبد وتجتهد وتتعب نفسها وهو مخصوص لكده خلاص طب يجتهد في غير الفريدة ماذا ممكن يجتهدوا غير الفريدة اه يجتهدوا غير الفريدة والفريدة برضو يطولوها شوي يعني الى اعلى الكمال او الى ازيد منه ماشي انما لو خاف ان حد تروح عليه الصلاة عنده مثلا ريح جاملة ولا يخاف حاجة من كده يبقى في الحالة دي بقى يخفف الفريض عشان الفريضة مهمة وقالين يصلي نوافل يطول فيه قال ابن عبدالبر التخفيف للأئمة أمر مجمع عليه منذوب عند العلماء إليه لا خلاف استحبابه على ما شرطنا من الإتمام وحكى النووي وغيره من أهل العلم نحو ذلك وقال ابن دقيق قول الفقهاء لا يزيد الإمام في الركوع والسجود على ثلاث تسبيحات لا يخالف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يزيد على ذلك لأن رغبة الصحابة في الخير تقتضي أن يكون ذلك تطويلا ولأبي داود غيره عن عثمان بن أبي العاص أنه قال أنت إمام قومك واقدر القوم بأضعفهم وإسناده حسن وأصله في صحيح المثل وهو عام في كل الصلوات يعني ده في الصلوات كلها يعني في, كل في الخمس صلوات يعني مش خاص بصلاة دون صلاة مع أنه سبق أنه يستحب أن يقرأ في الفجر بتوالي المفصل يبقى التخفيف في الفجر برضو أنه من الستين مثلا من مئة آية تقريبا يعني في صور قصيره وقات السياره كده يعني في برده تخفيف وتطوير في مجال يعني بيقول متعلق بعامه هذا تنظيما على قول صاحب المبدع ان ادنى الكمال ثلاث وقد حذروا صلاته صلى الله عليه وسلم فكان سجوده قدر ما يقول سبحان ربي الأعلى عشر مرات وركوعه كذلك وقال صل كما ريتمني أصلي قال الشيخ الإسلام ليس له أن يزيد على قدر المشروع وينبغي أن يفعل غالبا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله غالبا ويزيد وينقص للمصلحة كما كان صلى الله عليه وسلم يزيد وينقصه أحيانا للمصلحة يبقى هو يفرد هو مبتدئ بناس يحاول يتدرج معهم لما يوصل للعشر تسبحات راح مسجد تاني في الفلاحين ومتعودين على الثلاث تسبحات ما يزودش إن كان هيفضل معهم ويدربهم مرة بمرة يبقى ما يخليهم خمسة يستمروا شوية يخليهم سبعة يستمر شوية يخليهم وكذا وقال النووي قال العلماء واختلاف قدر القراءة في الأحاديث كان بحسب الأحوال وكان صلى الله عليه وسلم يعلم من حل المؤمومين في وقت إن أنهم يؤثرون التطوير فيطول بهم وفي وقت لا يؤثرونه لعذر ونحويه فيخفف وفي وقت يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي فيخفف كما ثبت ذلك في الصحيح هو المشروع? في التسبيح عشر اه عشر تسبيحات وفي القراءة ما ورد عنه في الصلاوات يعني في الفجر مت اية وفي الظهر تلاتين في الاولى او تلاتين في التانية وخمستاشر في التالتة وهو نعم? عشر تسبيحات ده مشروع ولا ده يعني يعني بعده ما يكونش اعلى الكمال اه كان مشروع له 15 اه غير مشروع طبعا اللي طلع 10 ها ها لا لوحده بيتكلم على الامام لوحده ايه الموضوع كله بعيد عن لوحده كله في الكلام على الامام من لوحده فليطول ما شاء حتى لو محصليني يطول بقى يا ريت لا لا أصله هو إن كانوا محصورين ويرضوا بالتطويل فده محمول على فليطول ما شاء وشاء ما خلاص كل واحد عايز يطول يبقى لو أثر يبقى بيعنيدهم بقى يبقى طيب ما انك عايزين كده خدوا بقى لا ده خلاص فليطول ما شاء إن كانوا محصورين ويرضوا بالتطويل إنما غير كده ما يزيدش عن العشرة مع معاه من ثلاثة لعشرة والقراءة على حسب في الفجر من الستين للمية في الركعتين جميعا وفي الظهر من الثلاثين إلى التسعين ميزانين يا تلاتين يا على حسب حالهم وفي العصر تلاتين وفي المغرب مع يعني العيشة تلاتين زي العصر المغرب بقى طبعا ورد فيها بقى ايه الاعراف اطول حاجة وردت واقل حاجة قصر المفصل ايه السيد المغرب فيها توسيع او ايه بقى المجال الواسع اصدي يعني فيبقى لحسب حاله ويكره وتكره سرعة تمنع المأمومة فعل ما يسن ويسن تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية لقول أبي قتادة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يطول في الركعة الأولى متفاق عليه إلا في صلاة خوف في الوجه الثاني دية ما يطولش فيها مطلقاً والوديه الثاني اللي يكون العدو مش في جهة القبلة ناين يا نبيل ولا ناين لذا كان العدو في جهة القبلة ده طريقة للصلاة وإن كان في غير جهة القبلة طريقة تانية. يطور في الرقع اللي بأكثر من الثانية قبلها وإن يقرأ ترتيب الصور ترتيب الصور طبعا ولكن يا بين الاثنين الفلق ماهيش مش صغيره قوي على الناس ادها تقريب فلق خمس ايات والست ايات آه آه تقريبا قد بعض يعني ما ممكن تبقى طويله و يعني الفرائض ده هو ان يختار يعني مش ولكن احنا طبعا في النوافل موضوع الترتيب اسهل في النوافل يعني حاجات كتير اسهل في النوافل نملو القصص عملناها معكم يعني, يعني طبعا فيها فرق شوية على كل حال يعني لو غيرنا الترتيب ماشي. في النوافل يعني الفرائض مفيش ما يدعو قوي يعني يعني عمليه يشوف صورة تانية يعني شوف حاجة في الترتيب ودي أكثر من دي إلا في صلاة خوف في الوجه الثاني وبيسير كسبح والغاشية بيسير يعني يعني ما يكونوا قريبين من بعض ما يضر الشعب السبح والغاشية والجمعة والمنافقين المنافقين أطول من الجمعة صغير والفلق الناس اطول سنه صغيره فقد صلى الله عليه, صلى الله عليه وسلم صلى صلى بذلك ويستحب للإمام انتظار داخل ان لم يشق على الماموم انتظار الداخل احسس به في ركوع قال الذهبي لا سيما في الجمعه ليدرك راجل يدرك بوعاء او ركعه وخاصه ها حاسه انا ما اشوف ولا ايه امم بص ده نور ماشي قال الذهب إلى سيامة في الجمعة وانتهى وقيد قيام مقيل وتشاهد يعني تشاهد الأخير والقيام على شام يعني قيام والركوع عشان يدرك الركعة القيام يدرك تكبيرت الأحرام والركعة والركوع عشان يدرك الركعة والتشاهد عشان يدرك الصلاة فدول يعني التطول فيهم أكتر شو الرجل ما ينزعلش وينفلق فالألمت لا في سجود يعانت لا على إدراك الركعة ونحوها وهو مذب الشفعية وغير لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف وليما رواه أحمد وأبو جهود من حديث ابن أبي أوفة كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم وقوله لا لأدخل في الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي قول للنساء لا ترفعن رؤوسكنا حتى يستوي الرجال جلوسا ولأنه تحصيل مصلحة بلا مضرة نعم بس دي على ايه فالحديث الاخيرة دي يعني دلوقتي بيقيص الاطالة للمصلحة على الانقاص والتقصير للمصلح حتى لا يسمع وقع قدم دي واضح اللي الدلالة فيه. مش كده وقوله اني لو ادخل في السرائل دي اطالتها فاسمع بكاء الصبي بهين فيه ايه تخفيف لمصلحه الماموم فاما يكون التطويل لمصلحه الماموم شويه مابلاش حاجه ايوه يا و... اسامه ايه خروج الصلاه ودخل الصلاه في حاجه اسمها سماع من خارج الصلاه يعني هي دي نقطه بحث سماع في الصلاه ولا خارج الصلاه دي نقطه بحث يعني نقطه البحث اللي يطول او ياثر ليه مصلحة المأمون فده ماشي الحال هنا أمر الإيه؟ النساء بالتأخر لمصلحة فأيبه هو يتأخر برضو المصلحة قال لأنه تحصيل مصلحة بلا مضرة يبقى القياس دليل القياس والإيه والقواعد الا الاستصلاح والمصلحة المرسلة. ممكن يعني ممكن ولكن ان تحصيل مصلحة بلا مدار يبقى دليل السنة والقياس والمصلحة ولكن ايه لون ما يبقاش عارفة علشان ما يرأيهوش او يحبيه هو دا واحد داخل مش عارفه مين ماشي استنى إنما صاحبه بقى وحبيبه ويستنى ويلطع الناس بقى مش علمتوهم ممكن انما لو علمتوهم ما علم طيب هو في معليه سيدي أو انتظار او يستحب الان انتظار داخلا هنا طبعا ما اشترطش ان يكون عارفه ولا مش عارفه يعني فالظهر أنه ماشد ينتظر كل واحد يعني قال فلا يشق عليه لأجل الداخل إلا من يشق على مأموم يعني إذا كان يشق على المأموم ما يستناش يرفع على طول ولو كان من ذوي الهيئات وكانت الجماعة كثيرة لأنه يبعد أن لا يكون فيهم من يشق عليه حتى لو اللي داخل دم ذوي الهيئات ورأى أنها يشق على المأمومين يقوم برضو ما يستنهوش وإذا استأذنت المرأة الحرة أو الأمة إلى المسجد كرها منعوها لأن الصلاة المكتوبة في جماعة فيها فضل كبير وكذلك المشي إلى المساجد وكل صلاة واجب حضورها أو استحب للرجال الجماعة فيها استحب للنساء وفاقا للشافعين ده ضابط فقه قلب الشفع كله صلاه وجب استحب للرجال او استحب للرجال فيها استحب للنساء والمراد معن المفسده فان فاما من لم يحضر وليها يعني وذكره البيهقيو قول عامه الفقهاء لان ملازمه المسكن حق واجب للزوج فلا تتركه لفضيله ولكن الحديث لا تمنع إماء الله مساجد الله يخد بل منه ويرخ منه فيه وإذا استأذنت المرأة الحرة أو الأمة إلى المسجد كلها منعها لقولها عليه الصلاة والسلام لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرج متافلاء أبو داود وتخرج غير متطيبة ولا لابسة ثيابة زينة تفيلات من غير طيل وبيتها خير لها لما تقدم يعني الحديث ده لست ذكرينه دلوقتي طبعا الشيخ اسامة كحيل قال ان صلاتها في بيتها افضل من جهة المكان انما لو كان المسجد فيه زيادة تطويل او خشوع او اتمام وإحسان فيبقى افضل من جهة تاني فلو دي زي دي يبقى بيتها افضل انما لو الصلاة في المسجد احسن فيبقى في المسجد احسن لان كان بيصلي في بيوتهم صلاه كويسه جدا يعني ممكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخفف ممكن يصلي في بيتها اطول او نحو هذا يعني, يعني على كل حال يعني موضوع النبي صلى الله عليه وسلم موضوع خاص فيمكن الأقوال اللي هو قالها دي يعني أقوال عامة بيقولها العموم الأمة يعني في كل الأزمان والأوقات إنما لما يكون هو بيصلي فلا تمنعه يما أبداي مساجد الله يعني طبعا وإذا يكون فيه درس علم ما يكون فيه دعوة فيه تنشيط بعض الاخوة مراته اضايقه يقولها طب ليش واخدك الدرس مثلا لا اما تحب تعقبها ما تعقبهاش بحاجة تضرها في دينها تضرها في دينها وتضرك انت كمان في دينك ودنياك انما دينها يقل يبقى هي بيتوها خيرا لها الا لو كان اللي بيصلي يعني إذا صلاتها في المسجد أفضل وأخشع وأطول وأحسن وتكون خالية عن الواجبات والمسؤوليات برضو يعني مش هتيجي وتضيع واجبات عليها ولأبن ثم أخن ونحويه منعه مولي مولياته منعه يبقى يجب الحد يشكل دي من الخروج الخشية فتنة او ضررا ومن الانفراد يعني من الانفراد الوليه هي اسمها موليه, مولية. لا. لا. لا. لا. يعني عكس الوليه ايه مولى عليه هو لو مولى عليه خد ايه هنا والمؤنث بقى وبعدين المؤنث تبقى ايه مولاه مولجه عليها ولا عليه مولى عليها مش مولجه عملت زي الواد اللي بيقول له انت انت قللت الادب فلا اخطب تعمل حاجه وحشه ان انت قللت ادبك يانس خلاص لا مولى عليه ما <تصفيق> ما الواليه تبقى مولاه اللي هي الواليه ومن الانفراد يمنعها من الانفراد لأن لا يدخل عليها من يفسدها في أي حت ماشي يا سيدي الجن مكلفون في الجملة إجماعا أما في التفصيل فممكن يبقى مكلفين بحاجة أو حاجة لأ يعني التكليف يدخل فيهم يعني في شأنهم التكليف يقبل وهذا يعني أو ده جائز في حقهم آه فلزاك في الجملة آه يا محمد يا جمال يبقوا مخلوقين النار ويعذبوا بالنار عارف سيدنا ابو حنيفة احماسك طوبة وده ربيها الراجل اللي سأل يبقى هو طيم واعذب باللي ايه بالطيب جاش حاجة النار ويعذوج النار اللي فيها يعني شيء حاجة تعذب بالطين طيب. يبقى الجنة مكلفون مؤمنهم يدخل الجنة والكافر يدخل النار والشيخ الإسلام قال ونراهم فيها ولا يرونها نراهم في الجنة آه. الدنيا الشيخ برضو العسيمين قال لا نراهم في الدنيا لا أوافق على هذا استدل قوله تعالى إنه يراكم هو قبيلهم من حيث لا ترونه فهذا إثبات أنه يرانا من حيث لا نرى ولكن مفهش إثبات أنه لا نراه مطلقا ودائما وأبدا لا نستطيع أن نراه إنما هو متخف فبيبقى بيوسوس بيعمل الحاجات اللي بنعملها انما ده ان احنا ممكن نراه ها يمكن كده وانت على هيئته ايه <تصفيق> وانا اتخاف من ايه يعمل لك ايه الجن ما عملش الجن ضعيف ما على كل حال تراه في صوره يعني يعني ممكن يتمثل في صوره وتشوفه ده عادي يعني كان واحد مصوراتي فماشي بالليل في سحرة ورح يام معاه الكاميرا فيها إضاءة فرح لقى الصورة ومنورها بسرعة فظهر جن كده ايه وقفوا الشعلة كده على حاجة ويقولوا المصوراتي ده مات على طول بعدين يعني خدوا الكاميرا وهو ميت لأه ميت فخدوا الكاميرا لقاها فيها الجن تعليق الشيخ العسيمين قال دي صورة الجن يعني هم تصور في صورة انما دي مش مش حقيقته وده طبعا يعني عاوز دليل ما يمكن دي حقيقته وده نو طويلة كده انا مش عايزكم تخاف ها نعم كانت على النت الصور دي عموجودة كده كده كده في مالي مرتمس انا بقول الصوره اللي الراجل صورها فعلا هو مين ليه بقى ليه يعني على اساس ايه يعني ليه عملوا الحكايه دي عشان يستفيدوا ايه على كل حال ما فيش يعني مانع من ان حاجة تتصور ما فيش يعني مانع أقلي ولا شرعي وارد آآ آآ قطع الدلالة يعني قال الشايف ونرهم فيها فيها دي ايه بقى لو على الكلام اللي فاته بقى في الجنة انما يمكن في الدنيا بس هو بقى نقل النقل كده بعد المدى مش واضح ولا يرونه ده في الدنيا والله أعلم بس ونقلوا بعد ومؤمن الجن في الجنة في من الآدميين على قدر سوادهم للعموم قال الشيخ ونرهم فيه بشكل الكلام عايد على الإيه عن الجنة إنما ممكن يكون أصد الدنيا بس النقل كده مش مناسب لبعض وتنعقد بهم الجماعة وهم موجودون في زمن النبوة وقبله تنعقد بهم الجماعة إزاي يعني واد كده عفريت متدين وبيه يصلي معانا مثلا فيها حاجة انا شاكد كده في كم واحد هنا فتنعقد بيوم الجماعة ولا ما تنعقدش تنعقد لا. وهم موجودون في زمن نبوتي وقبلها وليس منهم رسول وقال الشيخ أيضا ليس الجن كالإنس في الحد والحقيقة فلا يكون ما أمر به وما نه عنه مسويا لما على الإنس في الحد والحقيقة لكنهم شاركوهم في جنس التكليف بالأمر والنهي والتحليل والتحرين بلا نزاع أعلمه بين العلماء وطبعا واضح من صورة الجن وصورة الأحقاف والأحاديث ان هم مكلفون لان هم قالوا ايه ها اقوم انا جود على الله اه قالوا ان سمعنا ها كتابا من بعد موسى فقالوا يعني يظهر سيدنا موسى كان رسول ليهم برضو ولذلك قالوا من بعد موسى سيدنا محمد على طول وقال ابن حامد اول ما تعرف قال ابن حامد تنتبه علشان تشوف قال لي ومذاهب العلماء اخراجوا الملائكة من التكليف والوعد والوعيد شوف العلماء مؤدبين ازاي النووي قبل شوية يقول قال العلماء وهنا ويقول مذهب العلماء مش يقول مذهبنا مثلا ولا يعني احنا ننقسم وده كذا في الملناء كده تشعر ان العلماء ده غيرهم يعني العلماء ده غيرهم مش دلوقتي ده وده يقول احنا علماء واحنا كذا وكذا حتى لو في السياسة وذا مؤمن الجن حلال وما يذبحوا لهم الأدمي لأن لا يسيبوا أذر من الجن فحرار وفاعلوا مشرك تدي بقى وحبيا بقى والحاجات دي يخشوا على فوق الأدمي يخايف من الجن فيذبح في دبيحة ويسيبها له ويكلها لأن يبادعنا قال لا ده حرار وفاعلوا مشرك لا طبعا فقاله مش مشرك ولا حاجة إلا إذا كان يتعبط طاعة إنما مشرك مطلقا وبولهم وقيقهم طاهران عشان طبعا بيقول في إيه أذنة كتير ويقيق لما تقول بسم الله في أولي وآخرة يقيق الأكل اللي كله من تاكل ما تتسميش يأكل معاك لما تقول كذا في فالعناء أحيانا يعني عنها لظاهر الحديث بن مسعود قال ذاك رجل دال الشيطان في أذنه انتفق عليه ولخبر الرجل الذي سمى في أثناء طعامه قال قاء الشيطان كل شيء أكله فهو أبو داود والنساء وصحاه الحاكم ويقبل قولهم أن ما بيدهم ملكهم مع إسلامهم كانوا معيشين مع بعضه وذبائح وقولهم واستحضروا الجماعه وتجزئهم تجزيء شيء عايش الحقيقه وكافرهم كالحربج يقتل الا لم يسلف ويحرم عليهم ظلم الادميين وظلم بعضهم بعضا من امور وكان الشاف اذا اتي بالمسرع وعظ من سرعته وامره ولا يجيب الايه الجلد سو يدنا بقى امام شغل الاسلام مش كده فانه انتهى وفارق المشروع اخذ عليه العهد الا يعود انت عارف انه بيتكلم بلسان المشروع وان لم ياتم ماشي هنروح للشيخ انت بكره طيب ادري الحاج داخل النهارده مش بقولك سامع انا عايز اقعد عايز ايه بس هيبقى لي مش نروح للشيخ بنفسنا عشان متعاود ثمه عمره مو طيب وإن لم يأتمر ولم ينتهي ولم يفارقه ضربه حتى يفارقه أن يمسك العصايا ويديه على رأبته ضرب جسم المصروع ولكن اللي بيتألم اللي إيه؟ الجن ولكن إيه لازم تعرف أن عليه جن <تصفيق> <تصفيق> لا لا مش عايزين هبك قلتلكوا عن اللي جابوهولنا ورقابته حمرة لون الكبدة بالضبط من الضرب وهقال لك بقى ابن تيميبي يضرب عن رعبة وجابوهولنا هناك عند الشيخ قسامة فقال اقرأ عليه فاقرأ الرجل يقرأ معايا يعني يقرأ صورة البقرة والمعوزات وكله تمين مية مية فالشيخ قسامة قال لي ده ما تتلاقيه مجنون بقى مشاق مش جن ولا حاجه يعني اتجنن معلش كده المال الثاني عليه يتشنج بقى ويصرخ ويعمل ويتعذب بيتحرق بالنار انما ده قاعد عادي بس مجنون على نفسه يبص كده ويعمل حركاته ساعه من وخواننا بقى, بقى ده اتجنن اللي انا نقول له اقرا سوره ايه الكرسي اقراها اقرا ده قبل ما نعمل اي حاجة فانا قلت الحكاية دي شكلها يعني مش مو فعادتوا بقى وقرموا عليه الراجل مبسوط جدا مش اي حاجة عليوش جن واحد معجنون مع عليوش جن يعني عقل ومختل عقلي عايزين نبقى نقرأ على كل واحد كده ونشوف الموضوعي لم ديئنا يبعلي والضرب يقع في الظاهر على المسرع وإنما يقع في الحقيقة على من سرعه ولهذا يتألم من سرعه به ويصيح ويخبر المسرع إذا فارق أنه لم يشعر بشيء من ذلك كان لما يفوق يقول انا ما معرفش. ما نعرفش ما نعرفش كان ايه اللي جرى فاكرك ها ها حالة تنقض الله لانه يتعارض مع حق الزوج الواجب واحتمال استدله كمان يعني بفعل البعض ولان حق الزوج الزم نسمى لحاجة يعني حاجة زي كده نعم وجه اللعن لا يقبل حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان الحكم مخصوصا بحال معينة وهو لا يقبل هذا الحكم فهذا طبعا يستاهل الشتيمة إنما لو كان يقول أقبل حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنفجه في محله فإذا ما يستحقش الشتيمة لأنه في غير محله كمن خاف على زوجته كأن تكون مثلا جميلة وقد يفتن بها الناس أو يكون فيه مفسدين أو يكون فيه خطورة أو نحو هذا يبقى ده ما يستهلش اللعب فلعله بي يعني بيخبره بالمحل أنه ما يمنعهاش إذا كانش فيه الأسباب المؤهلة للمب وبعدين طبعا الصحابة كانوا عندهم شدة في الطاعة يعني الطاعة عندهم لا يفرقوا في الطاعة بين الواجب والمستحب لنزموا انفسهم بالطاعة فلعله يعني متغز من ابنه عشان كده. ها. بتقول حاجة? مش عاجب بس يعني ايه. ايه يبقى واجب يعني? لا. لا أنا, انا بس انا بس أنا لو كان لو كان اكبر حكم رسول الله بده خارج عن الملة وهو يعني انا بيرد. لا هنا مش, مش لا يقبله بمعنى لا يقبله حكما يعني لا يرغم نفسه عليه يعني واحد غير على زوجته قوي مثلا فنقول له السنة انك تسيبها لما تطلب قادر بيقول لا هم نعها وانا غيره هنا يعني انما لو كان بيقول حكم النبي غلط دي مسكيلة تانية بقى طبعا ده على الصورة اللي حراجة بتقولها دي يبقى هو تمسك بحرب يا صحيح. مم? يبقى هو بايتك في القبر ان هو تمسك بحرب بحرب. يبقى ايوة ايوة ايوة ايوة ايوة ايوة ايوة. بوصل حاجة عبدالكنين. قابل حكم اللي الله سلام في الجملة. ويعني لكن هو يعني مش قادر انه هو يكتسب فيه هنا. يقيم هو مش قابضه. هو مش قابضه يبقى. يبقى نخرج عنه. عن بممكن نكون اه. والله يلاك ان هتوقها ما طيب. ما عرفش اللي عنهم سياف يعني هو. بتي ذكره بكي عمد نبارف وماشي. رجول العربي. هو ينظر بس انه هو. وبعلم هو يوم. يعني التربية. التربية. ها? شوه اصحكي بكلمة اخنيز ده هو واضح بتجيبني انه هو, هو خلف بزي. هو مقابلش حتى بتطلب بزي. يعني مين اللي خصيب. انه مش من النبي استاذه ظاهر بيقترح مين قصدي ابو اسحاق انه علشان ظاهرها المخالفه وحقيقتها غير كده بس يعني في الظاهر ان هو مخالف لحكم النبي وبالقابل ليه فعشان كده شدد سيدنا بن عمر في الايه في العقوبه يعني او نحا يقترح كده يعني على التفكير يا شيخ او مكان مكان يعني لم يلهم لكن يعني 70 جزء هل يناسب مثل مثل ستيت يا لو كان الحكم كده على قراءه الناس اللي في روايه, في رواية وفي روايه وفي فهم روايه فهمنا ان ترى ان هو ف الله لا ممكن يرى كان يرى انه واجب فواحد بيقول لا مش هفعل الواجب يعني مش قادر يغالب نفسه كشديد الغير أو الحاجة زي ما واحد تقول له سيب الخمرة الخمرة حرام تقول لا ما نش مش هقدر أسيبه أو يعني ديقول والله ما أنا سيبه فده يعني ما يبقاش كافر بقدر ما هو يعني عاصق أصيام كبير وإنما عشان صورة الكلام صوره العدم والقبول كده شدد عليه يمكن ماشي خداله نبغى اروني ده عند ابن عمر يعني ممكن يكون كده ممكن يكون مذهبه التحريم سيدنا, سيدنا اللهم ما انا قلت في الاول انه ما بيفرقه كتير منهم بين الواجب والمستحب ده النبي قال هندور واجب مستحب فيش الكلام ده سنة سنة خلاص لازم تتعامل فهاش يعني انفصال ان ما احنا بندور عشان خيابتنا وكسلنا وبتاع عايزين يا ايه يا دوبك ولكن كان منهم برضو اللي بيحاول يعرف الواجب علشان يعني يحافظ ظالين شايف نفسه اه يعني او خايف ان هو ما يقدرش يلتزم بالكل يعني ده حال وده حال سيدنا بن عمر مش محتاج يسأل واجه المستعب هو مش سايب حاجة هو كده كده مش هزيب حاجة وعايز يربع عياله على كده ماقول لكم نضافة وقول لكم تكتبوا صحة والتاني ابنه مدعاش الدعاء اللي في اخرز الصلاة قال له عيد الصلاة اللي هو ايه الدعاء بتاع التعاوز من اربع قال له عيد الصلاة لربي فمجراش حامل مشتمكو شوية ولا حاجة حاجات اللطيفة اللي هم بقولها لكم دي يعني على رواية مصطفى اللي هو بيقول لعنك تلات مرات يبقى انا بدلعكم ما اقول لكم الحاجات التانية دي الفاظ لطيفة بقال في يعني بحاجات كلمات لطيفة ايه يا مين؟ ما شاء الله ما شاء الله واش يا سيدي تمام الصحاب الثاني كان قال غيرها قال اذا لا ازيد عليها ولا انقص منها على افلحه وابيه ان صبت. صلى الله على النبي وقاه فكان يعني ناس تسعى على الواجب علشان ما والمستحبات هي بقى انما سيدنا من العمر لا فيش الكلام ده ان شاء الله تكون حتى مش مستحبة كمان هو مش عمل المستحبات بس العادات ومش ايه العادات اصلي العادات دي اللي هو تتكرر. كلمة عادة أنها تعود تتكرر حتى اللي ما تتكررش طبيعي. كل فعل فعله لا يكون خطأ صلى الله عليه وسلم يعمل حاجة غلط لا فهو والله طلع ليها فايدة هدي ما طلع ما لهاش فايدة ما خسرناش عائل ما هيش مشكلة كبيرة يعني ايه يوطي وهو ماشي يعني بلاله ايه الفرعة اتشالت كيف يمكن قياس مقدار التطويل في الصلاة بالآيات مع اختلاف طول الآيات من صورة لأخر طبعا حكاية الآيات دي يعني ما هيش يعني أكيدة قوي يعني ابن القيم بيجيبها بالتقريب كده وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفرائض بالمفصل غالبي فتيبقى الآيات الأسيارة يعني لأنه ما وردش عنه القراءة بغير المفصل إلا في المغرب الأعراف والمؤمنون والطور والصفات يعني ورد في المغرب حاجات خارج المفصل المفصل من الحجرات للآخر فمحمول على الآيات الصغيرة يعني وده طبعا مش وارد في السنه ده من القائم بيقولوا كده بيقول حوالي يعني حوالي. يعني قالوا في صلاه الصبح بيقرا بصوره في في بالسجدة والانسه حوالي كثير هذه السجدة والإنسان هذه قرأته صلى الله عليه وسلم هتلاقيهم برضو يجي 60 آية عنها قول النبي هل قول النبي صلى الله عليه وسلم النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي رجاله جلوسا يعمل به في أيامنا حيث صار رجال حيث صار رجال يصلون في مكان والنساء يصلون في مكان آخر قال تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور بالتعالي طبعا تلاقي ست اللي بعتاها دي إنما هنا رجال والنساء <تصفيق> وقدم طبعا الإناث في الآية إنما جاب الذكور بالتعريف اللي في بالك يعني <تصفيق> يهب المعيشاء وإناسا إنه يهب المعيشاء ما قلش ذكوراً الزكور <تصفيق> <تصفيق> يعني هنا بقى طبعاً النساء في المكان والرجال في مكان مما مفيش ما فيش ما يدعو للتأخر لو كان بيصلوا خلف الرجال يرجع تاني المطلب ده حديث أبي بن عندما كان يحرس جرن ايه الجرن ده جرن التمر وراء الجن يده يده يده كلب يده يده كلب الى اخري هل فيه مقال مش عارف انه مش متخصص في الحديث ها ولا غيره طبعا مش نفسكوا تقولوا كده مجرمين ايه حتة دين عيم ايه ده عقد اخوكم عبد الله مرسي يوم الجمعة الماضية كده كده عقد اخويا اخيكم بقى ما هو استنى ما دام اخوكم ما غير عقده عشان تيجي فايد ولا لا عقد اخوك يوم الجمعه القادمه يعني في الحلم يعني ما هي عقد الجمعه القادمه ازاي وهو لسه ما عقده اخيكم يا ابني وحاسس انك ما عربي فأنا أرى أن الزواج ما يصلحش دلوقتي وبالتالي بمسجد الرحمة بالمرج الشرقية بجوار نادي المرج هتعقد في نفس المسجد ده هو فين عبدالله؟ هتروح جوه كده وانت ساكن هناك ولا ساكن قريب هنا؟ رأيه بالمسجد الرحمة ها ها البيت هناك كنا زمان بنمشي مع المترو كده وننخش مين في حواري ديقة كده وكتا نفس الوضع ولا الامور فيه طريق تاني احسن ولا ايه منين طيب اشرح لنا بقى علشان نعرف نجي لك بقى بدوار نادي المارد عقدة ولا دخلة وكان الأخ هناك اسمه إبراهيم مهتدي من الجالة بتاعنا زمان فبيته جنب المسجد ونزل جنب نادي المرج ففضلت أسأل فين يا جماعة نادي المرج عشان أما روح النادي ألاقي بيتها فاجل جميع حد شعر نادي المهد وقعديني واحد قال آه جنبه مهتدي هناك اسمه <تصفيق> <تصفيق> مهتدي حماد أبو قال مش جنبه مهتدي حماد أبو أيوقتي امشي كده وتعمل كده <تصفيق> قلت يا ريتني كنت سألت على الراجل من الأول أتاري هو أشهر من نادي ربط اللي أنا رايح له أنا قلت نادي المرج ده نادي يعني لأ الناس كلها عرفها أتاري لأ انت طرح تسأل على مهتدي حمادة ايه وصلوك للنادي وهناك امن الدولة وهناك المسجد كل حال وسوق المرج في الارض بتاعته والملاعب في الارض هو يعني ها سيدنا النهاردة سيدنا عبد الرحمن قابل النبي وقال له ان انا جدوز فسا ما استشره ها ها عايز اقول السؤال بقى انا عايز افهم ازاي حصلت كده قال لا لا قال نعم ولا ايه ها ده كان زي كده هو طبعا ما هو ده انت دخلت في العميق انا بقى قعدت اقول ايه الشوره الشورى حاجة والاستفتاء حاجة والتعليم حاجة ثلاث مقامات تعليم مواجب على المعلم وعلى المتعلم ده يت... يعلم وده يتعلم ويعلم ما يقع إيه غالب ثم إن وقع النادر مواجب الاستفتاء في ما يطرق نادرة. ثم تبقى المشورة في, في الأمور المحتملة الدنيوية فيما لا يعلم حكمه ده استفتاء مش مشورة فالمشورة في مثل هذا الامر خاص تكون مستحب ديه ولا ديه هنا ولا هنا يعني الحاجات اللي كلها في المباحات يعني هو تعلم في العلم فتبقى المشورة هنا ايه مستحب فطبعا ده هناك هلك ده بيرج فهو وبعدين قلت يا جماعة المشورة منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو مكروه ومنها ما هو حراب <تصفيق> كده بقى نسفت <تصفيق> ما هو كان بيقول ايه المميزات اللي تميز هذا الجمع ويقول المشرف يعني بس قال فانا اسألت العلم قال لها علم ما عندنا شركة دي طيب الدعوة قال فيهم دي فقالوا شع bouncy قال أه طبعاً حفز القرآن وقالوا مراعاة حوال القلوب قال أه برضى مراعاة حوال القلوب يعني واحد عايز يخطب قالixo لي وقلبوا همcking ما اريد spricht واحد عايز ياختب perch instruction ورماللو مناج فقالوا له المشورة قال أه المشورة بقى دي إيه اللي يزيد تقول إيه فالمشورة معناها إنها الطاعة في كل صغيرة وكبيرة وفي أمور الأخرة وأمور الدنيا والأمور العامة والأمور الخاصة يعني واحد اشترى عربية بجو إزاي تشترى عربية بجو لازم يشاور بتجاز بينفس فواحد عايز يبيع البتجاز ده ولا يرميه ويشتري بتجاز تاني لازم يشاور هو المشهورة الوحشة حلوة ما تروح تشاور يعني جماعة عقول الناس كلها معاك في البوتاجاز وفي المكوى حاجة جميلة جدا يعني نعمة من ربنا ان يبقى فيه الناس عايزة تعمل كده يعني الحد هنا ده نبوس ايديه ورجليه انه يجعل لنا ان كل واحد ميجي يعمل حاجة يستفيد من الخبرات الضخمة والفخمة لناس كتيرة ده حاجة نعمة كبيرة يعني ان الواحد يحصل ده انما نقوله واجبة. لا. اه فطبعا لا كده دي النهاية بقى. دي كانت النهاية مع هناك. فطبعا المشهورة مطلوبة مستحبة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بقى طبعا وقته يسمح بانه يبحث كل موضوع عامه خاص. ده رئيس الدولة والنبي المرسل المبلغ المعلم فعلشان يبحث كل أمر خاص لكل واحد من أفراد الأمة مئات الألاف ما يمكنش يعني ده مش ممكن وكان الصحابة عندهم من العقل والإدراك والحكمة والعلم ما يكفيهم وكانوا بيشاوروا بعض يعني ممكن يشاوروا حد تاني هيبقى يعني لو جه مليون عالم من بتوع دلوقتي مش هيحصلوا رجليه يعني لو شاور اي حد من الصحابة تاني يعني كافي كافي من مسباله في الامر الخاص ده انما الامور العامة دي محتاجة طبعا المشورة العامة فالمشورة فيها كده وفيها كده دي جيت قولي الوقتي هل يجوز قراءة جزء من صورة السجدة في الركعة الأولى وجزء في التامية من صورة الإنسان يوم الجمعة إن كان المأمومين كان المأمومون لا يتحملون قراءة الصورتين كاملتين ويقول الإمام الملك قال لا الصلاة بطلة لو كده إنها وقال بدعة فبيعمل إيه؟ يقرأ حاجة تانية صور تانية ما يعملش جزء وجزء دي لأ اه انما يقرأ صور تاني اه دي حاجات ان ما ينتبهش لها يعني بالعقل قد يرى انه ده مناسب وانه اداء ما يمكنه ومع ذلك الفقراء. ايه ده ها bak, nah. Hai esit. Eh بدي يتبطل مش مفين لها تبطل منما يذهب فيه طول كده يعني